بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سنقاف كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إِنَّهُ بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك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 وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم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 ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير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 ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا